تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره قمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا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 وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشواء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 الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ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 أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يتغاورا ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 فما للذين كفروا بل كمُهضَعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيط مع كل مريء منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم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 لا يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا